بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سيرى إذا رأتم مما كان بعيدا سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيضا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَدِّرُوا لَهُمْ دَعَاوَهُنَّالِكَ صُدُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ صَدُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا صُدُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ خُلْدٍ مَعَدًّا لِلْمُتَّقِينَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً ومصيرا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعده مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عباده أولئك أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يبغي لنا ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أونية ولكن متتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر حتى نسي الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبون بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم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 لا تصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واتوا اتو من كبر يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا مشرا يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجرا محجورا وقدم إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرّون، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرّون وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء.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 وَيَوْمَ يَعْذُرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لِيتَنِ اتَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى يَا وَيْلَتَى لِيَتَنِي لَمْ أَتَخَذْ فُلَانًا يَا وَيْلَتَى لِيَتَنِي لَمْ أَتَخَذْ فُلَانًا خَلِينَا ويوم يظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سفيلا يا ويلتاه يا ويلتاه يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتب له ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكنا أولئك شر مكنا وأضل سبيلا